y e u أ س ل موسوعه النابلسي ت ع للعلوم الاسلاميه ك ت م و أقد تدعوا 「今日はここに来てくれている」<音楽> إ ِ ن َّ الله ََّ يبشرك َُُِّ بكلمه ََِِ ة منه إ ِ س ْ م ُ المسيح َِ عيسى ِ بن عظيم وجيها ََ في ِ الدنيا َُّْ و َ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ ومن ََِ ا ل ْ م ُ ق َ ر ِ بأن لفضيله الدكتور م ي م د راتب النابلسي l o、no. r d ربك ي ل ا ت ك ت و ر محمد ا ت ب ا ل ن ا ب من أ ه ل ا ل ك ت ا ب النابلسي なるほ